حصريا على الغاني حمدتك وميات الشتيده معك من بعدك ما في حياة مش حلوة الثنين حالف ما يجرى بيعوي بقى الحزين من بعدك حبيبي مين في بيع التنين يا عمري سحاني الشتي في عيوني يا قلبكي واحنيني عالسكت جرب احكي وما اقدرك يا عمري صحاني الشتي في عيوني علبكي وحنيني عزك اتجرب احكي وما اقدرت يمكن يمكن معك فل الحكي على أدهابي قبال الموقدي والنهارة بتسكرني شو صاق يدا حرقت حتى تغار وتغمرني ايدي ليششتي والأحباب اللي راحوا صاروا غياء جمعوا كلهم بكتاب السنة الجديدة يا عمري صحاني الشتيفا يا عيوني على بكي واحنيني تجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتيفا يا عيوني علبكي عسك تجرب احكي وما قدرت يمكن Oh, you can make شفيت درفة الشباك ومثلي جربت تنساك يا بابي من وراك خليك مسكر هاي مش أول شتوي غيهابك بيبكي عيني هيك الشتي بيعمل في دي غري بتأثر يا عمري صحان الشتيت يا عيوني يا قلبك واحنيني ع السكت تجرب احكي وما قدرت يا عمري صحاني الشتي فيا عيون يا قلبك واحنيني ع السكت تجرب احكي وما قدرت يمكن يمكن معك فلل حصريا على انغامي